لا الله عليه لا إله إلا الله, الله لا شريك له وأشهد أن محمدًا كنا وصلنا إلى نهاية الأحكام الوضعيه ثم انتقل المؤلف في الكلام عن الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي فيقول أنكر بعض الأصليين تقسيم الحكم, الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي وجعلوا ما يسميه الجمهور أحكاما وضعيه من السبب والشرط وما ذكر معهما راجعا إلى الأحكام التكليفية أو التخير وقالوا إنها ليست أحكاما بل هي إعلام بالحكم فالسبب علامة على الحكم وكذلك الشرط والمانع علامة على تخلف الحكم والصحة راجعة إلى إباحة الانتفاع إذا كانت في العقود الفساد يعني تحريم الانتفاع وأما في العبادة فالصحة كون الفعل موافقا للمشروع والفساد عكسه وهذا حكم عقلي لا شرعي لأنه يدرك بالعقل مثالة دي احنا اتكلمنا فيها قبل كده اللي بعض الأصوليين بيخلوا بينكروا التقسيم الحكم الشرعي لتكليفي وضعي بيخلوا كله تابع للتكليفي من جهة الأحكام الوضعية دي علامة على الأحكام التكليفية ماشي. فالسبب علامة على الحكم التكليفي والشرط كذلك والمنع على تخلف الحكم عندهم والصحة رجع إلى إباحة الانتفاع فعندهم داخل تحت الإباحة والفساد يعني تحريم الانتفاع فداخل تحت الحرام وأما في العبادة فالصحة عندهم كون الفعل موافقا للمشروع ودولهم متكلمين يعني والفساد عكسه فقالوا اللي, اللي بالتالي الأحكام ضعية كلها كل يعني قالوا الأحكام الأصل فيها ليها تكلفية وكل الأحكام التانية بأخرة تحت الحكم التجليف فبالو الصحيح أنها أحكام شرعية يبقى هي, هي أحكام الشرع حكم بيها اللي هو جعل ده سبب لده وجعل ده شرط ده وجعل ده مانع لده وجعل ده يعني صح يعني بكذا يصح وبكذا يفسد فدي أحكام ولا يصدق عليها اسم اسم شيء من الأحكام الخمسة المتقدمة.الحاجات دي ما يزدوقش عليها إيه اسم أي حاجة من الأحكام المتقدمة؟ لا هو ربنا جعل دخول الوقت سبب له سبب لوجوب الصلاة ودي من هالجدعوى من الأحكام التقنفية والمكلف مش مكلف بشي ولا بد لها من تسمية فصولة على تسميتها بالأحكام الوضائية. فبالتالي لابد اللي احنا نسميها فسموها الايه الأحكام الوضعيه لو مش موافق على الاسم مش مشكله سميها اي اسم ثاني بس المهم ايه يبقى دي حاجه غير الأحكام التكلفية لأن الشرع طب ليه سموها الاحكام الوضعيه لأن الشرع الذي جعل السبب سبباً والشرط شرطاً والمانع مانعا الى اخره الكثير يعني بعض العلماء اعترضوا على الاسم شويه لكن في الاخر لا في الايه في الاصطلاح فادى تقرر ذلك فهناك فروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي تتلخص فيما يلي أول حاجة هو مألش ممكن يكون مألش عشان واضح يعني اللي الحكم التكليفي خطاب طلب فعل أو ترك أو تخير يعني طلب فعل أو ترك دي حاجة أو تخير أما الخطاب الوضعي خطاب إيه إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكم تكليفي أو على حكمه في الحكم التكليفي اللي هو خطاب طلب أو تخير أما الأصل في حكم الوضعي اللي هو خطاب اعلام بان حاجة لها تعلق بحاجة تانية ماشي والحاجة التانية دي غالبا حكم تكليفي. ماشي زي دخول الوقت سبب اللي تعلق بوجوب الصلاة اللي هي حكم تكليفي. الوضوء شرط صحة في إيه؟ شرط لصحة الصلاة وهكذا فهي علامة على حكم ممكن يبقى تكليفي أو حاجة تانية بس مهم هي حكم ده الحكم الوضع الحاجة التانية اللي هو قالها بقى رقم واحد أن الحكم التكليفي لا يوصف به إلا فعل المكلف وهو البالغ العقلي يعني الحكم التكليفي يتعلق بمين بالمكلف اللي هو البالغ العقلي أما الحكم الوضعي فلا يختلف باختلاف الفاعل فمن فعل ما هو سبب للضمان يلزم به سواء كان بالغا عاقنا أم لا فالصبي إذا أتلف شيئا غيره عقد سبب الضمان يعني عايز يقول الحكم الوضعي ملوش تعلق بالمكلف ولكن ليه تعلق بيه حصل ناشي فطالما حصل الشيء طالما حصل السبب وجد الايه المثبت طالما حصل الشرط ووجد الايه المشروط طالما ما لهاش دعوه بقى اللي عمله مكلف ولا لا عملوش ايه ولا وللع... ولا اللي عمله مش مكلف فلو مثلا صابي الاصابي ده مش مكلف او مجنون مش مكلف اتلف شيئا ف فرب... الشرع جعل الايه الاتلاف سبب لايه لوجوب الضمان على الذي اتلفه اوليه ماشي ففي الحالة دية خلاص فالصبي ده اتلف شيئا غير ينعقد سبب الضمان خلاص الضمان هي حساب ملناش دعوة هو مكلف ولا لا طبعا دي واضحة في الحاجات اللي ملناش دعوة بالتكليف زي دخول الوقت هو دخول الوقت لو جه واجبت الصلاة ملناش دعوة بالمكلف لا هي الصلاة تبقى واجبة الناس بقى معذورين على الصلاة دي حاجة دانية بس الصلاة خلاص بقى تواجب ايه؟ اه بس هي احنا في الحكم الوارعي ما نفكرش في المكلف احنا بنقول عندما دخل اذن اذن الضربة الصلاة واجب عندما حلل حول بيت الزكاية واجبة ما لاش دعوة بالايه يعني في في الحكم الوارع احنا مش متعلقين بالايه بالمكلف كمكلف احنا متعلقين بالحاجة حصلت في المصدين طب تجب بقى على المكلف ولا لأه على الفلق على الشخص البالغ العاقل لحكم تكليفي وعشان كده قلنا ممكن الحكم الوضعي يبقى من جهة حكم وضعي ومن جهة حكم إيه؟ تكليفي زي الوضوء فمن جهة هي شرط صحة الصلاة ومن جهة هي إيه؟ هي حكم تكليفي واجب. ماشي؟ نفهم معنى؟ طيب الحاجة الثانية اللي هو كتبع عنده رقم اثنين يعني أن الحكم التكليفي من شرطيه العلم فالجهل به لا يثبت في حقه تكليف فالحكم الوضعي لا يشترط العلم به في الأغلب يعني في أغلب الحالات لا يشترط العلم به أو مش متوقف على شرط يعني العلم اللي إحنا فمن فعل المحرم جاهلاً لو الحكم التكليف يعني جاهلاً بتحريمه فلا يؤثم فلا يؤثم أو لا يؤثم بل يعذر ماشي واحد عمل حاجة حرام وهو ما اللي هي حرام ربنا به بيعذر اللي هو إيه؟ اللي هو ما يعرفش ماشي طب لو هو ما يعرفش عشان هو مقصر في العلم فهو بأسهل من جهة تقصيره بالعلم في العلم نفود ما يقصرش في العلم مش من جهة الإيه؟ مش من جهة الفعل نفسه ولكن بقى في الحكم الوضعي ولكن من فعل سببا من أسباب الضمان لزمه وإلا لم يعلم بكونه سببا للضمان يعني واحد عمل سبب من أسباب الضمان أكل في حاجة هيلزم الضمان حتى لو ما يعرفش الى الاتلاف ده سبب للايه للضمان زي لو منع فضل طعامه مضطرا حتى مات جي واحد مضطر وهيموت فطلب منه مارداش يديله ماشي الوافقهاء قالوا يضمن قال طبعا ما كنتش عارف لما كنت لو كنت اعرف كنت ادتله ومن لاش دعا ما ده جوع سبب للضمان خلاص طبعا في فرق بين التمثيل هنا بيرتب على قصر الفيعة لا الاسم المعدمه دي في التكليفي أثر الفعل دي في الوضع فهو بيقارن ما بين الاثنين فبيقول فمن فعل المحرم جاهلا بتحريم الفلاء يؤثم بل يعذر أصد التكليفي يعني التكليفي لو هو جاهل ما بإيه ما... ما ب... <تصفيق> سقط الفعل دي في في الوضعي عشان هو التكليفي مرتبط بالاسم وعدم الاسم أما الوضعي مرتبط بسقوط الفعلة أو لا لا يعني التكليفي برضو مثلا الواجب لا التكليفي مش مرتب دي بدي وضعي مش تكليفي فمصدي التكليفي يعني يجب عليه الصلاة ولا لا بمعنى يثف عله ويعاقب طريب فمصدي موضوع السقوط دي وبراءة الذمة دي ايه دي وضعي عشان كده جعل الاسلام مثلا شرط في ايه وجوب او شرط صح على خلاف وضعي مجعلوش ايه مجعلوش تكليف فيها مصدي عشان كده قلنا ممكن الحاجة تبقى متعلقة من جهتين من جهة تكليف ومن جهة وضع تمام طيب ولكن في العقوبات البدنية الحاجات بقى اللي اللي ممكن بيستثنى منها حتى اشتراط العلم يعني دلت الأدل على كده اللي هي ايه قالوا العقوبات البدنية تالحدود لا يلزم الحد إذا كان جاهلا بالتحريم فمن سرق وادعى عدم علمه بحرمة السرقة وأمكن تصديقه بكونه حديث عهد بالإسلام مثلا فلا تجعل السرقة سببا في إقامة الحد عليه ليه بقى؟ قالوا ده الضابط بتاع لأن وجوب الحد تابع للتحريم تحريم حكم تكليفي لا يثبت مع الجحل يبقى امتى بتلاقي ان اللي هو جاهل ويخاء ويبقى في تعلق بالحكم الوضعي يعني ما يسقطش الفعل او قصد يسقط الفعل من عليه مش ما يسقطش لما يكون الحكم الوضعي ده تابع للحكم التكليف ماشي فلما لقينا ان احنا وجوب الحد على الساق تابع للي هو يكون بيعمل حاجة حرام اللي هي السرقة ماشي؟ وعارف اللي هي حرام ولذلك يحد فمن أجل ذلك لو افترضنا اللي هو ما يعرفش كواحد مثلا عايش في الإسكيمة ولا حاجة وما يعرفش مراله حرام خمرة مثلا ففي الحالة دية ما يحدش ليه عشان وجوب الحد تابع للايه للحكم التكليفي اللي هو التحريم هنا. فاهمين معنا يعني الحد ربنا قال اللي هو لا يجب على الشخص إلا بسبب اللي هو فعل الشيء المحرم عشان هو عارف اللي هو محرم ماشي والتحريم حكم تكليفي لا يثبت مع الجهل تحريم بقى هو تابع للتحريم والتحريم حكم تكليفي لا يثبت ايه مع الجهل اما الحاجات اللي مش تابعة للحكم التكليفي فده ايه ما بيسقطش الطلب منها على الجاهل افهم معنا واما في ضمان المتلفات فان الضمان ليس تابعا للتحريم يعني لو واحد اتلف حاجة ممكن يكون هو مش قصده يتلف فبالتالي هو مش ايه مش هأسم ولكن كحكم وضعي هو لازم يضمن واحد قتل واحد قتل خطأ من ناحية الحكم التكليفي هو مش آثم لكن من ناحية الحكم الوضعي هو عليه دية وكفار ماشي ليه عشان الضمان مش تابع للحكم التكليفي اللي هو التحريم والدية والكفارة مش تابعة للحكم التكليفي لو التعر التحريم أفهم معنا؟ يا شابي أخلص ذي ونكمل ماشي معك. فإن الضمان ليس تابعا للتحريم بدليل بالديك أنه إذا اضطر إذا الطر يباح له الأكل من مال غيره وعليه ضمانه. يعني واحد اضطر هيموت أو يحصل له مشكلة كبيرة أو ضاعض أو كذا. فطر اللي هو يأكل حاجة بتاعة واحد تاني او يشرب حاجة بتاعة واحد تاني وبعد كده ربنا نجاه الحكم الشرعي يقول ليه هو مش آثم يعشان هو ايه مضطر ولكن يجب عليه بعد ما ربنا نجيه يكون معه فلوس يدي ثمن الشيء ده للإيه لصاحب الشيء فقالوا اذا اضطر يباح له الاكل من مال غيره وعليه ضمانه ماشي؟ يبقى في الحالة دية من ناحية الحكم التكليفي هو مش قاسم صح؟ ولكن من ناحية الحكم الوضعي هو ايه؟ لا يسقط عليه الحكم الوضعي فعليه الضمان ولذا قالوا الاضطرار لا يبطل حق الغير ماشي؟ طيب ومما يزيد الأمر وضوحاً؟ أن المرأة يقع عليها الطلاق علمت به أو لا ولكن لو تكلم الزوج بلفظ الطلاق من غير أن يعرف معناه فلا يقع وكذلك لو تكلم بلفظ الهبة أو البيع دون علم بمعناه ليه لعدم القصد هو هنا عايز يقول إيه؟ عايز يقول الزوج, إلزوج لو تكلم بلفظ الطلاق من غير أن يعرف معناه هو الطلاق أصلا لما يتكلم بلفظ الطلاق ليه بيقع الطلاق عشان هو يقصد الطلاق ولذلك في الطلاق الصريح الأصل فيه هو طلق وعشان يقول أنا مش أصل الطلاق لازم يجيب قرينة أقوى من لفظ الطلاق الصريح ده ودي مش السهلة ولو كنا بالطلاق بنرجع لإيه؟ لمقصده؟ فالطلاق اصلا ربنا جعل الطلاق سبب للفرقة بين الزوجين صح؟ طيب هذا الطلاق أو أصدي طل... الطلفظ بالطلاق سبب لوقوع الطلاق للفرقة بين الزوجين؟ فالتلفظ بالطلاق جعل سبب الحدوث الطلاق للفرقة بين الزوجين هنا إيه؟ تابع لإيه؟ تابع لإيه؟ للنحية لنحية القصد اللي هو يقصد الطلاق مفهول معنى؟ فلذلك لو تكلم بلفظ الطلاق وافترضنا اللي هو لا يعرف معناه يعني واحد أمريكي مثلا ولا حاجة وسمع واحد مصري بيقول ليه بيقول طالق ولا بتاع فقال زوجته طالق ولا مش عارف اللي طالق دي معناها طلقتك يجمعنا هو ما طلقهاش صح؟ ليه عشان مسألة اللي هي وجوب الحد تابع للتحريم مسألة الطلاق تابعة للقصد مفهوم معنا فلما القصد ما حصلش خلاص ما بقاش في ما بقاش في طلاق ليه عشان زي موجوب الحد تابع للحكم التكليفي برضو هنا لفظ وقوع الطلاق تابع للقصد باللي هو يطلق وكذلك لو تكلم بلفظ الهبة أو البيع دون علم بمعناه ويقول ليه هبتك بيعت لكم مش عارف معناها أصلا ماشي فلو أثبت فعلا ما معرفش معناها يبقى في الحالة دي إيه لا يقع لا يقع ليه آه لأنه أصلا هو تابع للقصد فالقصد لما لم يحدث فبالتالي الحاجة ما حصلتش أما لو هو مش تابع يبقى في الحالة دي إيه الحكم الوضع يقع في الحكم الوضعي يبقى الحكم التكليفي يشترط فيه العلم أما الحكم الوضعي على حسب حكم الوضعي إيه على حسب له هو تابع للإيه للحكم التكليفي يبقى يشترط فيه العلم زي الإيه والقصد زي الحكم التكليفي أما لو مش تابع يبقى إيه لا في الحالة دي ما يشترطش وفي الحالة دي أثار وهتقع. فلو أتلف المتلف عليه ضمان حتى لو يجهل اللي هو عليه اللي الضمان وغير ذلك من الأحكام الوضائية أفهم المعنى لفظ الطلاق سبب للطلاق لفظ أنت طالق سبب أخوة الطلاق فضل ليه أنه لا تأسين منه لو لو يدلقتي الحكم التكليفي إيه من شرطه العلم بحيث لا يأثم الشخص إلا إيه ده كان يعلم ماشي أما الحكم الوضعي ففي تفصيل فلو الحكم الوضعي ده تابع الحكم التكليفي فيشترط فيه العلم لأنه تابع أما لو الحكم الوضع ده مش تابع للحكم التكليفي بأي حال مش مش تابع ربنا جعله مش تابع للحكم التكليفي فلا يشترط إيه فلا يشترط فيه لعنى بل أثاره تقع حتى لو شخص جاهل فلماعنا أولا في إيش كان إيه؟ هم يكلموا على الجهل مش الهزل فاهم? فهم, فهم ولا طيب صدق اللي يسأل عيالك صدق وهو من أصل هو شايف إنه المدرسة خاملة أي شغل مثل ما هو شايف أي شغل زي ما يرسل تمارس هو عشان من هو قتل مسألة بقى فرعيه بلاش نفتي احسن يعني ده منع فاهم فا ان هو المانع ده بل. بل. ايه من المانع ده ده عشان ده بسببه المنع كله? هو الاصلي كده بس انا مش عايز اي افتي عشان نوجود الحج. لا في الطلاق. لا مساءة الطلاق هي دي الاجماع لكن القاعدة ممكن يبقى في اختلاف. شاف مساءة يعني مساءة الغش في السوق. شاف مساءة بو مع موضع. تدخل. ثلاثة سوارات وثلاثة مسافة ثلاث حالتين ما اطبع قال ليه مضى أبوه قال ليه سؤال. يعني أنا مش عارف زراعة عشان مش عزفتي <تصفيق> أخوكم بيسأل بيقول مثلا كمثال مثلا واحد عايز ابن مثلا قتل أبوه بتأويل شرعه يعني زي مثلا شاف مثلا ايه الاخضر يعني واحد والده مع ايه افتخر مع, مع مع مع زوجته مثلا بعدين ايه طلعت حاجة تانية من زوجته ولا طلعت مثلا زوجته ابوه فواته له فدارس ولا ما لسه على القاعده هنا لو القاعده دي مضطربه يعني هيبقى المانع ده متعلق بحرمة القتل، وبالتالي هو معذور لتأوله يعني أو يعني مش حرام عليه، فبالتالي إيه حارس على قاعدة دي، بس عايزين بقى نشوف تفاصيلات العلماء يعني على فعلًا هم على كده ولا في اختلاف ولا إيه عايز أبحث بقى في اللي في المبحث الفروعي يعني الفرعي اللي هو الفقهية. ماشي لا, الطلاب بس اتعمقوا بالقصد يعني أنا مش قادر أفهم يعني إيه القصد حكم تكليفي لا هو هنا مش عايز يقول لي قصد حكم تكليفي هو يقول لك دي زي دي يعني ايه يعني هي شبه بس آه, آه, آه ما هو بيقول لك دي حاجه واضحه بالنسبه لك دلوقتي هو هو عايز يجيب لك مثال واضح فبيقول لك دي زيها سامز لا لا القصد مش حكم تكليفي ولكن هو عايز أنت دلوقتي لو حاجة متعلقة بحاجه بتبقى تابعه ماشي. فهنا لفظ الطلاق تابع للقصد برضو وجوب الحد تابع للتحريم فلما كان التحريم اشترط فيه العلم فبالتالي ولكن هو مش قصد للقصد حكم تكليف طيب الثالث حاجة أن خطاب التكليف يشترط فيه قدرات المكلف على فعل ما كلف به يقول تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعه وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج وأما خطاب الوضع فليس من شرطه ذلك ولهذا فإن كثيرا من الأسباب لا قدرة للمكلف على إيجادها أو منعها ولا يمنع ذلك من كونها أسبابا مثل دخول شهر رمضان سبب لوجوب الصوم مع كون السبب المذكور ليس في مقدور المكلف منعهم ولا إيجاده وموت المورث سببا للإرث وليس هو من فعل الوارث ولا داخلا تحت قدرته وكذلك الشأن في الموانع تمنع الحكم وإن كانت ليست من فعل الإنسان الذي له علاقة بذلك الحكم فوجود الجمع من الإخوة يمنع الأمة من إرث السلسي وليس لها مدخل فيه ولا تستطيع منعه ولا إيجاد دي واضحة اللي التكليف يشترط في إيه؟ قدرة المكلف على ايه فعل المكلف به فرب لا يكلف الله نفسها فاي حاجة انت هتثاب عليها او هتأثم قصد على تركها او هتأثم على فعلها لازم تكون انت ايه قادر على فعلها او تركها وإلا بالتالي لا تأثم اما خطاب الوضع فليس من شرطه ذلك ممكن وممكن فمن الشروط ما له تعلق بالقدرة زي الوضوء شرط صحة الصلاة ومن الشروط ما ليس له تعلق بقدرة المكلف زي دخول الوقت سبب ايه وجوب الصلاة ومنوش تعلق بالقدرة زي دخول شهر رمضان سبب لوجوب الصلاة ومنوش تعلق بالقدرة زي برضو موت المورث سبب للارث والوارث ما مش هو اللي بيموته لا هو مات لوحده فالوارث ورسه ماشي وبرضو ايه في الموانع وجود الجمع من الاخوة يمنع الامة من ارث السلس وليس لها مدخل فيه دي مفهوم ماشي رابح حاجة ان الحكم التكليفي توصف به الأفعال التي هي من كسب العبد وما ليس من كسبه لا يكون مكلفا به فكل فعل يقع من غير كسب من العبد لا يقال إنه حرام عليه ويستحق عليه العقوبة ولا يقال إنه واجب أو مندوب في حقه فلا ينال عليه ثوابا وليس للإنسان إلا, إلا مسعب وهذا لا يتعارض مع حديث من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا وذلك لأن التسبب كسب فوكان السبب في وجود الحاجة ديت وديت ذات من كسب ولذلك جعلوا إيه الولء الوالد لو هو كان سبب في صلاح الابن فالإيه ابن من كسبه نشي وكذلك الإيه لو كان سبب في فساد الابن فالابن من كسب ماشي فما وقع نتيجة لفعله فله أجره وعليه وزره ودي اللي كان فيها إشكالية في حديث إيه إن الميتة لا يعذب ببكاء أهلية عليه في سيد عائشة الحديث مش أنقارة يعني للرسول صلى مش أنقارة كلام النبي لا هي إيه قالت لا النبي بيقولش كده ماشي ليه قالت النبي بيقولش كده لأنه في ظنها مخالف لصريح القرآن وإذا تعارض صريح القرآن مع حديث الأحد في الحالة دي إيه؟ في حالة التعارض لازم تقدم الأقوى فتقدم إيه؟ صريح القرآن لو أنت مش قادر تجمع وهذه الطريقة مش خطأ طريقة الصحابة بس عند التعارض فقط ماشي مش كده وخلاص يعني بفعل ما فهي مش لاقيه اي احتمال للجمع فقالت ايه فقالت بهذا ماشي ولذلك يعني ما تلاقوا بعض العلماء مثلا يقول بالايه وايه وياخد ولا يأخذ بالحديث مثلا ما تروحش مبداه على طول لا هو تعارض عنده ده مع ده فايه ومش لاقي مش عارف يجمع فقدم الصريح عنده عشان ممكن حديث الأحد ممكن يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم قالوش لكنه ولو متأكد الرسول صلى الله عليه قاله ما كانش شاعر كده كذا فهموا معنا؟ طيب فهي طيب سمعت يعني فهي اللي خلاها تقول كده اللي هي عندها اللي الحكم التعلي التكليفي لازم يبقى من كسب الإيه العبد وما راح حظتش اللي اللي هو ببكاء أهلها عليه آه يعني الجمع اللي قالوا بعض العلماء إذا كان من سيرته أو إذا كان وصى به هي ما لاحظتوش وبالذات كمان إلهي شافت أن النبي صلى الله عليه وسلم يبكي على, إيه؟ على إبراهيم فإيه ف... ف... فظنت التعاطر ماشي؟ طيب وأما الحكم الوضعي مين اللي كان بيسألنا؟ تفضل هو إيه تعاطر المدوار؟ هم الكلام؟ هو إيه تعاطر المدوار؟ هو ظاهر الحديث إيه؟ إن لا يعذب بالبكاء أهله عليه عارض هذا ما حديث كله. كل تعارض هو هم بين الكلام اللي فوق وبين الحديث. هو ممكن يتصور اللي ليس إنساني إلا مساعي يعني هو بس. فاا فإيه؟ فو لك لو هو كان سبب في اللي عمله هياخد سوابهم أو ياخد زنبهم بالحديث بدليل الحديث وده ما تعرّضش معه. إلا إيه؟ إلا مساء. وأما الحكم الوضعي فلا يشترط أن يكون من كسب العبد فقد يكون من كسبه وقد لا يكون قد يكون من كسبه كثير من الشروط التي تشترط لصحة العبادة زي, زي الوضوء زي سطر عورة فده من كسبك وقد لا يكون من كسبه كبيره كثير من الأسباب والشروط والموانع الخارجة عن كسبه زي دخول الوقت وزي حوالي الحاولة وزي إيه؟ حاجات ملاش دعا بكسبه فلو أرضعت زوجته طفلة وبديك مثال يعني جديد عليك يعني فلو أرضعت زوجته طفلة حرمت عليه مع أنه لم يفعل شيئا يعني هو ما كسبش حاجة ولكن بمجرد اللي زوجته أرضعت الطفل بقى إيه بقى الطفل الطفلة دي بقى حرام عليه لأن الرضاعة سبب الانتشار المحرمية مع أنه ليس من كسب ماشي طيب يبقى دي ايه فروق بين الحكم الوضعي والحكم الايه التكليفي فضل مفرق اوهان خاص يا حياتي طلب او تخيير طلب او تخيير ممكن بقول ان حكم التكليف يكون انشائي الحكم الوضعي الخباري ماشي ما يعني لو اعتبرنا ان الانشاء يعني بمعنى مم. الطلب او ماشي او التخيير ما قريبة يعني ان شاء طيب ندخل في الإيه في التكلفة. طيب التكلفة في اللغة دلوقتي هو اللي دخلوا في التكلفة هو الأحكام الإيه الأحكام تنقسم الأحكام تكلفية وأحكام إيه وضعي فالأحكام التكلفية منها الإيه التكلفة ماشي الواجب والمسحوي الواجب التكلفة. طيب التكلفة في اللغة مصدر كلف يكلف هو الالتزام بما فيه كلفة والكلفة هي المشقة، فيكون التكليف بمعنى الأمر بما فيه مشقة وكلف أو كلف بالشيء ك... كلفا وكلفه أحبه وكل وكلف بالشيء كلفا أو مش عارف كلفا ولا كلفة، مس هي كلفة كلفة بالشيء. كلفا أو كلفا ما مش عارف وكلفه أحبة والمتكلف الواقع فيما لا يعني ماشي يبقى في اللغة الالزام بما فيه كلفة وفي حتى منها كلفة يعني اللي هي بمعنى أحبة والمتكلف الواقع فيما لا يعني والتكليف في الاصطلاح الخطاب بأمر أو نهي وعرفه بعضهم, بعضهم بأنه الالزام بما فيه كلفة ومشق ماشي؟ طب هنبني على الإيه على التعريف ده اختلاف هنبني عليه يعني اللي هيخلي التكليف بأن والخطاب بأمر ونه يجعل الأحكام الأربعة اللي هي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه تكليفية على حسب المصطلح ده وأما الإباحة فسميت تكليفا إما بالنظر إلى اعتقادها وإما من باب الإيه التغليب وقد تقدم ان الاولى اخراج الاباحة عن الاحكام التكلفية او نقول اللي من جهة اللي ايه من افعال المكلف يعني ماشي طيب زي ما احنا قلنا الكلام ده قبل كده يعني طبعا من عرف في الاصطلاح بمثل التعريف اللغوي فقال هو الالزام بما فيه كلفة فبالتالي هيكسر الاحكام التكلفية على واجب المحرم لانها هي التي فيها ايه الزام وكلف يعني فاهمين قصدي؟ طبعا بعد خلاص ما الاصليين اصطلحوا على الحكام التكلفية الخمسة بقى قصدهم بالتكليف الوقت خطاب بامر ايه او نه وبرضو قالوا ممكن هو الالزاء هو مش الالزام بقى بما فيه خلفة هيقولوا ايه هيقولوا اه يعني ممكن بعضهم يعني عرفوا اللي هو الطلب بما فيه كلفة سواء الطلب ده طلب الزام او طلب أو طلب غير الزام وبقى عنده كلفة ده بمعنى مش مش الكلفة اللي هي بمعنى الزامية بمعنى المشقة يعني اللي عموما المستحبات حتى الواحد ما يجي يعملها بقى في نوع مشقة ولكن المشقة دي ايه متحملة هفهوا المعنى فانت مثلا بتعمل مستحبات ما انت بتتعب بس التعب ده ايه فيه؟ فأصل التكليه أصل العبادة اللي فيه كلفة وهذا من الكلفة دي, على الكلفة دي اللي هي المشقة دي علامة على الايه؟ علامة على العبودية والقعدة بتقول كلما يعني ايه كلما زلتت المشقة ازداد الايه السوا اللي هي قعدة تقول ايه؟ ايه؟ الازر على قدر الايه؟ المشقة اذا حدثت لك ماشي؟ ولكن الشرع لا يلزم بالمشقة التي لا تتحمل أو المشقة الشديدة ماشي؟ فبيقول بقى صحة تسمية أوامر الشرع ونواهيه تكاليف أنقر بعض العلماء أن تسمى أوامر الشرع ونواهيه تكاليف لأنها ليس فيها مشق والصواب صحة الإطلاق ماشي؟ إما من جهة أن طيب صحة الإطلاق أولا ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا إليه سعى. فهنا يكلف يعني أوامر ونواهي، ماشي فأي من ناحية صحة الإطلاق فصحة الإطلاق عشان ربنا إيه؟ أطلق يعني ولكن هنرد عليهم من ناحية إيه اللي هم قالوها يعني فقال إما من جهة أن الإطلاق جاء من قولهم كلفته بالأمر إذا أحببته إنه بقى من ناحية الغوية يعني من بعض مفردات يعني التكليف وتكاليف الشرع محبوبة للمؤمن وإما من جهة ودي اللي, بت... اللي العلماء الأصليين بيقولوها كتير يعني ان التكاليف الشرعية لا تخلو من مشق لا تخلو ايه من مشق ولكنها مشقة معتادة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حفة الجنة بالمكاي وحفة النار وحفة النار بالشهود وتكون المشقة المنفية هي المشقة الخارجة عن المعتاد المؤدية الى اختلال الحياة او المعيش ماشيه وكل العبادات لا شك فيها نوع مشقة بس متحملة وهذه المشقة هي التي تظهر العبودية لله تعالى هم هدلو على صحة تسمية أوامن الشرع تكليفا قالوا تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا منها فالآية تدل على امتناع التكليف بما خرج عن الوسع والطاقة وتدل على صحة التكليف بما يدخل تحت الوسع والقدرة بطريق الإيه المفهوم يعني الدلالة الإيه مفهوم المخلفة ماشي أركان التكليف للتكليف ثلاثة أركان المكلف اللي هو الله يعني والمكلف اللي هو البالغ العاقل والمكلف به اللي هو الفعل أو الطرق وقد يزاد ركن رابع هو الصيغة والطلب يعني الأمر والنهي وما جرى مجراهما ف يعني رب العز وجل هو الذي يكلف فكلف البالغ العاقل به بالصلاة رصيغة التكليف وأقيم الصلاة والأيات الكثيرة التي هي تأمر بالإِه بالصلاة وتنهى عن ترك الصلاة. ماشي؟ يعني رصيغة الأمر الناي دي اللي زي أقيم الصلاة والأيات الكثيرة اللي بت إيه اللي بتأمر بالصلاة وتنهى عن ترك الصلاة. طيب شروط التكليف؟ التكليف له شروط بعضها يرجع إلى المكلف وبعضها يرجع إلى الفعل المكلف به. والشروط التي ترجع إلى المكلف قسمين شروط عامة وشروط خاصة ببعض التكاليف يبقى هاي الحقة نعرفها الشروط اللي ترجع إلى المكلف قسمين قسم عام لكل الحالات والشروط إيه خاصة ببعض التكاليف يعني ربنا عز وجل مثلا جعل الحج لي شرط خاص عن البيع اللي هو ايه اه اللي هو آه اه بس المقصود بالقدرة هنا يعني ايه مش اه اللي هي المال وال طب ماشي خليها مثلا الزكاة هيبقى مسلا ايه حوالي نحاول بنصاب الحاجات دي لا دي برضو حاجة تانية طيب هنشوف الموضوع ان شاء الله ام اه يعني مرضو مش غلط انا انتم مش غلط مزبوطة فالشروط العامة في كل التكاليف هي ايه بقى الشروط العامة في كل التكاليف اول حاجة البلوغ ويحصل ببلوغ الذكري او الانثة خمس عشرة سنة ده لو ما حصلش الحاجات اللي ايه التانية قبل خمسة سنة اللي هي ايه اللي هي الانزال باحتلام او بجماع او بنبات الشعر الخشن حول العينة وتزيد الانساء بالحيض والحمل فإنها من علامات بلوغها نبات الشعر نمو بيتس من اختلاف الشعر, الشعر الخشن حول العانه من علامات الاحتلام بالغ بالغ يدل على ذلك حديث ايه الأحزاب لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الايه القتل يعني الايه يقتل رجالهم وايوه تذبح الصبيان فجون بقى الناس اللي هم مش عارفين هو صبي ولا راجل كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بينظروا الى شعر الايه؟ العين فاذا لقوا في شعر عنده يبقى رجل يقتل ملاقوش يبقى ايه؟ الحد يزاق سعيد بخير ماشي؟ شو ما يشفعت ان الحلم مش شو نعمات الدولة واثر بس اثر بوله بس مش ما شعر انت السلام عليكم دليل علي انزالين دليل علي انزالين دليل والعالم زمان افهم يعني هتفرق عندك علامة عن اثر ايه؟ ايه؟ البلوغ حصل قبل ايه؟ ايه؟ حصل من بدايه الاذوق شهور هيكبقى انا شهرين مثلا بلغه بقى شهور. تاني انا همس لو حملت هنقول انها بالحمل هنقول انها من ال... ست شهور. هو وقت الإنزام ماشي ما هو علامة على بلوخ اللي هو حصل لها بلوخ بس مش شو... ماشي ماشي هو, هو... قال علامة ما قالش... ماشي يعني مش فرقة وسيطة والدليل على كون البلوغ شرطا للتكليف طبعا الحديث رفع القلم عن الثلاثة منهم الصغير حتى إيه يحتلم وده إجماعة من الأم تاني حاجة تكليف الممي... المميز مميز مميز واختلف العلماء في من بلغ عشر سنين ولم تضر عليه علامات البروغي هل يعد مكلف أم لا فذهب الجمهور إلى أنه ليس بمكلف الحديث السابق هذا الرأي الراجح ماشي بس هيبقى المكلف هنا بمعنى إيه؟ من جهة الإيجاب والتحريم أما من جهة الاستحباب والقراهة هيبقى مكلف بمعنى اللي هو لو فعل مستحبات يثاب ولو ترك المكرهات إيه بس وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنه مكلف بالصلاة دون غيرها لحديث وضربهم عليها لعشر ولا يضرب على الترك ولا يضرب ولا يضرب على الترك من ليس بمكلف ماشي. فده رأي الإمام أحمد اللي هو مكلف بالصلاة بس وعنده حديث خاص خصص الحديث العام اللي هو يضربهم عليها العشر ولا يضرب على الترك من ليس بمكلف أما رأي الجمهور وده الراجح اللي معنى مكلف هنا يعني يعاقب ماشي فالحديث يعاقب من جهة الإثم الشرعي يعني يأثم وده بذلك يستحق العقوبة اللي هي النار يعني ولكن الله الرسول صلى الله عليه وسلم أمر اللي هما يضربهم عليها العشر فهذا يدل على التأديب مش لا يلزم منه اللي هو يكون إيه العقوبة تكليفية اللي هو يأثمها فبالتالي إحنا ما نخرجش عن الأصل إلا بدليل واضح أما الدليل ده يدل على التأديب اللي أنت تؤديبه حتى لما يصل إلى البلوغ يكون إيه؟ يعني صالح للي هو يصلي فيفعل الواجب الواجبة وهذا بعض المالكيين إلى أنه مكلف بالمندوبات والمقوهات دون الواجبات والمحرمات لأنه يثاب على الطاعات دفع فعلها فتكون مندوبة في حقه ولا يعاقب على المعاصي فتكون مكروهة في حقه. آه والله أعلم بس مش متأكد. الظر مش كلام الملكية زي الجمهور من ناحية الإيه العمل يعني ولكنه الاختلاف لفظي يعني. ماشي؟ ولكن الجمهور من ناحية العمل هو رأيه الملكية اللي هنال البعض الملكية ده فهم لا يخالفون ذلك اللي الصبي يساب على المستحبات ويساب على طاق المقرأة فضل وليه حمل المميز هنا على عشر سنين لا هو ما حملش المميز هنا على, المميز هنا على عشر سنين هو قال يعني العنوان غير اللي اللي جوه هو قال اختلف العلماء في من بلغ عشر سنين عشان الخلاف مش في المميز اللي هو من اول ما يميز الخلاف من أول عشر سنين هو أنه من بداية الخلاف آه. مش ممكن يكون وزي من عشر سنين ده يبقى أكيد مميز. لا هو أيوه ماشي بس هو يعني هو لو عايز يضق يعني يقول تكليف المميز الذي بلغ عشر سنين يعني مش أي مميز المميز اللي بلغ عشر سنين لا اللي من كده مش مكلف إجماعا أو يعني ما فيش خلاف في المسألة معتبر يعني أما من بعد عشر سنين في خلاف معتبر اللي هو من مات ولم يبلغ وكان كافرا مات ولم يبلغ وكان كافرا ما هو من مات ولم يبلغ وكان كافرا اختلف العلماء في اختلاف كبير ماشي فمنهم من قال اللي هو في الجنة بدليل اللي هو ايه مدعي اللي هو لم يبلغ فليس مخاطب بالتكليف فبالتالي كده ومنهم من قال آه انه يعني في النار لانه يعني ايه هو داخل تحت وال يعني اهل يعني. ومنهم من قال اللي هو سي سيعامل معاملة اصحاب الفطره فايه فيختبر يوم القيامه ماشي فالخلاف فيه كبير وهو مش ثلاثة بس هم أكتر يعني الخلاف أكتر من ثلاثة كمان ماشي؟ فعلى يعني اللي هي يقول زيك يعني هيحمله على كده بس هو في أحاديث تدل على أهل الفترة أو الفترة اللي هم جم في وقت يعني في رأي رابع بيقول اللي ربنا يعلم يا ربنا أعلم هو هي إيه؟ لما يبلغ هبئيه فلو يعلم ان هو هيبقى من الصالحين يدخل الجنة ولا يعلم لا من كفار يدخل النار الله عز يظلم أحد ده راي رابع ماشي يعني مش إيه؟ مش لازم ندخل في المسائل فرعيات طيب كان فقال الحمد لله الذي أنقذ نفسه من الله لا وكان صبي والله على الحديث بيدل ودي من أدلة ودي من أدلة اللي قالوا باللي هو ايه يعامل بمعني يدخل يعني هيدخل النار لو مات على الكفر بس التانيين قالوا لا هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ايه انقذ من النار يقينا باسلامه ولكنه لو مات على ذلك فهو ما اندرش ان هو هيموت على الكفر ويدخل في النار ليه عشان هو مش مكلف أصلا ماشي ولكنه سيعاقب سيختبر مثلا اختبر اهل الليل فتره فكده ممكن ينقذ ممكن لا لكن لما النبي اسلام خلا يسلم هو انقذه خلاص فاهم قصدي دلاله المفهوم ضد يعني يعني تفيد اذا لم تعارض الادله الاخرى اما لو عارضت الادله الاخرى فهي دلالتها ضعيفه يعني كلمة داية مفهوم ضعيفة مش المقصود بها هي لا تفيد هي تفيد بس لما يكون ما فيش تعارض فتدل على الحظ اما لو في تعارض فترجح الادلة الاخرى فهم عايزين بقى نتأكد لو يعني, يعني ابحثوا الحديث كده وشوفوا هل هل في الحديث ذكر اللي هو صبي ولا لا ويقولوا المرة الجاي حد يبحث لنا فيه مين بيحب يبحث او غلام مش صبي حمد بيقوله غالبا غلام الصبي يبحثوا في المسألة يعني لو انتم حتى دلوقتي في تدريبات الحصايه كان اشهر كان هم كان الرقاقوايل دول يعني يوجه حلهم يعني خدم كده للمسلمين الكفار فرض ضمن القايل من كان كان فيها 12 قولة. قوله انا فاكر انا قلت فيها اقوال اه اظن ان هتجي... هتجيلكم في صايم مسلم يعني اظن ان انا قريتها في صايم مسلم هو يا اخوات كتير مش فاكر دلوقتي 12 لا لو انا قلت لك زمان اللي هم 12 يبقى زي... يبقى زي يبقى صاحي زي ما قلت لك يعني انا كنت فاكر زمان ماشي التمييز بيعرف بايه التمييز يعرف بالعرف اللي هو ايه اللي هو بيميز ماشي يميز بين الأشياء فزمان لقوا الطفل بيميز بين الأشياء عند سن سبعة ماشي؟ ولكن الباب ده المسألة دي تتغير باختلاف الزمان والمكان والأعراف وممكن باختلاف الأطفال كمان. ماشي؟ فممكن طفل ذكي يميز قبل سبعة وممكن طفل يبقى يعني إيه, إيه يعني إيه إيه لسه يعني مش قوي يعني فيميز مثلا عند 8 رزا فالعبرة عندك بالقاء يقدر يميز بين الأشياء الغلام الغلام بتطل أي حديث بيه الغلام طيب الحمد لله الحديث مش داخل في الموضوع الحديث بيه ماشي طيب يعني بالر يعني طيب تاني حاجة العقل وفهم الخطاب فمن لا يعقل الخطاب ولا يفهمه لا يمكن أن يخاطب فخطابه عبث من يتنزه الله عنه طبعا الكلام ده في التكليف مش في الوضعي عشان الوضعي فيه أحكام على كل الحاجات دي ماشي؟ يعني التصل المميز ليه أحكام من ناحية خطاب الإيه؟ الوضع وليه أحكام من ناحية خطاب التكليف من جهه الاستحباب والقراها اللي هو يثاب على فعل المستحب وي يثاب على ترك المكرور أما الغير المميز فلا يثاب على أي شيء عشان هو أصلاً غير مميز العقل وفهم الخطاب فمن لا يعقل الخطاب لا يفهمه لا يمكن أن يخاطب خطابه عبث ومسافة يتنزه الله عنه والدليل على عدم الخطاب على عدم خطاب المجنون قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق ويلحق بالمجنون كل من لا يعقل الخطاب من نائم أو مغمى عليه أو ذاهل الناس فإنه حال لسيانه لا يخاطب وهذا لا يمنع وجوب الفعل في ذمته ووجوب قضائه وقد يسمى مخاطبا بهذا المعنى أي بمعنى لزوم, بمعنى لزوم الفعل في ذمته قالوا اللي إيه اللي لا يعقل من لا يعقل خطابه لا يفهمه لا يمكن أن يخاطب بمعنى اللي احنا مش هنقول هو مثائق يعني هو على عليه <تصفيق> على الحاجة اللي هو معملهاش دي سواء بقى كان مجنون أو نائم عن النائم حتى يستيقظ أو مغمى عليه أو كان ذاهل ناسي يعني مثلا وهو ذاهل كده الحاجة تخريفية كده التخريفية دي أصلا حرام يقولها بس هو فعلا ناسي أو ذاهل مش, مش, مش مدرك هو بيقول إيه فدوت لا يخاطب بمعنى إيه بمعنى التكليف لا يأثم يعني أما بمعنى القضاء اللي هو الحكم الوضعي دي حاجة ثانية فكثير من العلماء قالوا اللي هو يجب الفعل في دمتي ويجب قضاء دي من ناحة الإيه حكم الوضعي وقد يسمى مخاطبا بهذا المعنى أي بمعنى زمن الفعل في ذمتي؟ لا إحنا لو نتكلم في خطاب التكليف يبقى مش مخاطب أو ما لو نتكلم في خطاب الوضع هيبقى مخاض في المعنى فهذا اللي هو النائم أو المغمى عليه أو الذئ اللي هو إغماء مش كتير يعني مش يعني بعض الناس عندها مثلا هيبقى بفترة أو الذئر الناسي هيبقى مخاطب بخطاب الوضع وليس مخاطب به بخطاب التكليف طب المجنون او مش الفعل في ده موخص خطأ تكيل؟ لا لزوم الفعل في ذمته دي ده بمعنى ايه؟ انا الخطاب الوضع انه هو لزوم مثلا ضمان المتلفات والحياة الدين لزوم الفعل في ذمته ده, ده مصر ده مصر مصر مصر اه اه اه لو يعني برأة الذم يعني هل قبرأ ذمته ام لا؟ فماظي؟ فدي الصحة والفساء اه ايه طيب طيب المجنون بقى يعني ايه يعني مثلا في النام يصلي المغم عليه يصلي برضه على الراجح اذا الناس يصلي اما المجنون ما بيصليش فترة ايه الجنون ولكنه لو حاجة ليه علاقة بالمتلفات او كذا او كذا يضمن طب القدرة على الامتثال المغم عليه ويصلي ايه؟ بعد ما يفوق هو مش قافة بس بعد ما يفوق يصلي لفترة خصيرة لفترة خصيرة في ايه مير في الروض مش خدتوها ولا لسه هتاخدوها خدناها انا هم حنبل بيقولوا ايه عشان محدش بتاع سيدنا عمار هم كان بينه هو في خلاف يعني بالعلماء. بس هم كانوا قالوا من قصيرة ولا قالوا مطلقا على حسب ما انا فاكر كان من ده بس المسألة دي في الروض بقالها, بقالها فترة يعني انتوا المفروض اعرف مني فيه طيب امم تسال المجنون خطه المجنون دي ما يعطيش لا المجنون ما يعطيش مجنون الجنون الاصلي ده ما يعطيش في المتلفات يضمن وليه ده هو مجنون اللي اعطوني ملوش ولي لا ما مش اسمه ملوش ولي الشريعه ما تسيبش حد من غير ولي اه ما تسيبش حد كده يعني الشريعة ما تسيبش حد كده في الاخر يبقى دي حاجه يعني اتفضل انا مش فاهم والنوم معليم انت لو نايم بين الفجر والشروق وانت يعني قبليها كنت عمي حساوك تصحى بس نمت. انت غير مخاطب خطاب تكليف بمعنى انت لا تأثم فهنا ولكن هذا سقط عنك الطلب لا هو ده المعنى اللي بير عليه اللي هو وجوب الفعل في ذمتي ووجوب قضاء عنده قضاء طالما فات الوقت عنده يبقى ده اسمه قضاء فعشان كده قال وجوب قضاء استنى قلنا الخلاف في كلمة القضاء معناه هي فاهمني شغلة الانسان دوت يعني هو برضه مكلف بعد ما صحي اه اللي فات ما كانش مكلف فيه اه اللي جه عشان صحي عشان العذر ده او اللي, اللي, اللي هو العقل وفهم الخطاب حصل فاول ما حصل عقل وفهم الخطاب خلاص ان ده مكلف طيب ثالث حاجة القدرة على الانتثال فالعاجز لا يكلف لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعه وقول وقول وقوله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب يبقى العاجز لا يكلف وكذلك يعني دي هتيجي إن شاء الله بقى في الشروط الفعل المكلف بهن نفصلها اكتر. اللي هي مسألة بقى ايه امتناعة تكتيف شرام بماليوتاق عقلا او عادة. وهندخل بقى المشقة ونتكلم بقى في المشقة بالتفصيل شوية. خليها مرة جاية ان شاء الله. ميشي خليها مرة جاية. عشان هنا بنتكلم على الـ الشروط العامة في كل التكاليف من ناحية بقى المكلف به دي اللي ممكن يدخل فيها الفعل يعني لو شقة مشقة شديدة وإيه ضبط المشقة الشديدة وكده ممكن خلاله ما راجعه إن شاء. طيب الاختيار شرط العجز ده عدين فقط من نعم العجز ده ما كنت شرط الصص ومه العجز شفاهم أصدق العجز لأ شرط عام في كل التكاليف أو حدث العجز خلاص كده؟ طيب رابع حاجة الاختيار وهو الا يكونوا فضل. في يقضي مطلقا من النظام يقضي مطلقا في الاغماء؟ <تصفيق> على انه المسألة فيها خلاف يعني انا فاكر ان احنا كنا قلنا فيها خلاف. بس انا مش فاكر بالظبط الخلاف من ناحيه الفرعيه. الشرع الطبي كان قال او اغماء ما يقضيش <تصفيق> ما يقضيش تمام هو على وجهة مركزين على الحكم التكليفي يعني أكثر ماشي والاختيار هو لا يكون مكرها على الفعل ولا على الطرق والدليل على استرادي هذا الشرط قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فالآية تدل على عدم مؤاخدة من أكره على النطق بكلمة الكفر وإذا عذر في النطق بكلمة الكفر فمن باب أولى عذره فيما عدا ذلك من حقوق الله جل وعلا وأما حقوق الآدميين فلا تسقط بالإكره لأن إجابها من باب الربط بين الأسباب ومسبباتها وسيأتي بيان للمسألة في موانع التكليف ايه نساب المرأة غيران فيه مش فاهم مين اللي قال لده في الاكراه لا ده ما نوش دعا يعني, يعني يتعلقوا بالاكراه اصلا ما نوش تعلق بالاكراه فاهم طيب ممكن بيتعبوا التفكير قدري انه بنا نفتر كده انه اوكريك شي معي اه اه <تصفيق> ايه? ايه يصاب المرأة غير انفي يعني يعني هو اكره على في شيء ففعل وكده فهي ساب معنا? الحديث ما فيش حديث بول كده اصلا معرفش حاجة بتقول كده, كده. هو ممكن يكون اصلا حاجة تانية. هو يصاب المرأة غير انفي ده ايه حديث ولا قول العلماء? طيب يعني هو قالوا على معي بغضوم غالبا المصايب في حالات الرخاقي يعني مش مش كلام أصولي فهم طيب مسألة بقى العلماء فرقوا فرّقوا شوية بين المكره يعني قالوا الإقراه نوعين في المكره الملجأ وفي غير الإ الملجأ قالوا المكره الملجأ هو من حمل على أمر يكرهه ولا يرضاه ولا تتعلق به قدراته واختياره يعني هو أكره على شيء هو يكرهه وما بيرضاش به مش عايزه وكمان نزود على دي كمان لا تتعلق به قدرات واختياره زي مثلا واحد هو كان فوق على السطح مثلا أو في حقيق مثلا من شاهق على مسلم فقتله ما عملش حاجة واحد رح رمى واحد على واحد فما ترمى على الثاني الثاني تقتل هو كده عمل حاجة ما عملش حاجة فده غير مكلف اتفاقا ده غير مكلف ايه؟ اتفاقا ماشي؟ ومن جهة خطاب التكليف هو طبعا مش قاسم ومن جهة خطاب, خطاب الايه؟ فطبعًا الوضع حتى قالوا هيتحمل على المتسبب مش على الإيه على يعني اللي هو السبب اللي عمله كده مش هو كمان ماشي عشان ده مكره ايه ملجا ماشي فهو يكره ولا يرضى ده موجودة في المكره الاثنين في النوعين بتوع المكره لما التانية اللي هي لا تتعلق بي قدرته واختيار يعني ما تتعلقش بقدرته واختيار المكره بقى غير الملجأ ده اللي احنا عارفينه اللي هو إيه؟ من حمل على أمر يكرهه هو مش يعني ولا يرضى ولكن تتعلق به قدرته واختيار وإرادته زي ما قال كلمة الكفر هو يقدر يعني هو في اختيار ليه هو بيقولها بس هو حمل عليها يكرهه طيب ده بقى اختلف فيه اختلاف كبير هل هو مكلف؟ ولا غير مكلف هم لقوا اللي الشريعة أجازت له فعل المحرم أو الكفر كمان في أحوال ولم تجز له فعل المحرم أو الكفر في أحوال أخرى ماشي ولذلك حصل الاختلاف فلو أكره على قتل مثلا مسلم لا يجوز اللي هو إيه يفعل الإقراه فقالوا يبقى بالتالي مكلف ولكنه مكلف معذور في الوضع الذي يعذر به الشرع فالمعنى ده اللي قالوا اللي هو مكلف ماشي واللي قاله اللي هو مش مكلف استدلوا زي من إيه من المؤلف هنا استدل بيه إلا من أكرهه وقلبه مطمئن من بليمه ووالإيه والظاهر في المسألة اللي هو من ناحية اللي هو مكلف هو إيه هو مكلف ولكن الله عز وجل عذره في بعض الإيه في بعض الأشياء فهو في عنده اللي أحوال المكلف ولكنه هو معذور هو يجوز له أن إيه؟ أن يفعل المحرمات بعض المحرمات أو بعض إيه؟ ما فهم معنا؟ طيب <تصفيق> هو مسألة يعني هل هو مكلف ولا غير مكلف؟ فالالو مكلف الالو اللي هو عنده قدرة واختيار من ناحية اختيار يعني وفي نفس الوقت الشرع نفسه منعه من فعل بعض الاشياء زي قتل المسلم زي الزنا مثلا لو اكره على الزنا لا يزني ماشي على حسب طبعا المصلحة الشرعية يعني بس الاصل اللي هي لو اكره على القتل اكره على الزنا لا يفعل ماشي اما لو اكره على حاجة ليس لها تأثير بايه ده بمصلحه شرعيه اشد يعني ففي الحالة دي يجوز حتى لو كانت كفر زي نطق كلمه الايه الكفر ف... ايه يعني هنبدا على غير المنجز اه مره ثاني هو اصلا ملوش قوه يعني ما لوش قدر واختيار فيختلف عليه ازاي فاهم طيب المكره بقى اللي هو غير المنجز ده بقى هل يخاطب بخطاب الوضع يعني هل لو هو مكر اللي قاله غير مكلف اللي قاله غير مكلف استدلوا بالآية زي ما هنا المؤلف رأيه كده بس هو الظاهر اللي هو مكلف أفهم معنى ولكن نقول اللي هو معذور الشرع عذره في بعض الأشياء طيب المكرن غير الملجأ ده بقى هل في خطاب الوضع يعني لو هو قتل أو لو عمل أو كذا هل يختص منه ولا يختص من الآمر له إيه؟ غير المنجم اختلفوا بقى بعضهم قال من الآمر وبعضهم قالوا من المكره ده وبعضهم قال من الاثنين وبعضهم قال على حسب الإكراه والظاهر للرأي الأخير ده هو الأخوة اللي هو الإكراه نفسه درجات وكل حالة من حالات الإكراه ليها درجات برضو فلو اكرهت على قتل الغير فده درجته معظمة في الشرع فالاصل انت ما بيجسريك ان انت تقتل الغير الا يعني في الحالات النوادر يعني كإكراه يعني ماشي اما الإكراه مثلا على اه يعني التعذيب أخف من يقعد على القتل وإن كانت برضو طب الإقراح على الضرب أخف من يقرأ طيب وإن كانت برضو طب الإقراح على السب قد يتساهل فيها واحد يقرأ على السب يقول له سب إيش مش مشكلة ليه شاشة ما بتلزأش يعني ما حصلتش مشكلة يا <تصفيق> فزي زي ما تسهل في الاكراه في كلمة الكفر مع مع ان مثلا الاكراه في الايه في في ما توصلش للكفر لا يتساءل فيها مفهوم معانا عشان ليها تعلق بالمخلوقين يا فالاصل اللي هي على حسب الايه درجة ال عايز على حسب هيبقى مين اللي هيعاقب اه ما نقدرش نطلق اللي على طول المكره هو اللي يعاقب ولا نقدر نطلق نطلق الامر هو اللي يعاقب فقد يعاقب الاثنين وقد ايه يعاقب الامر وقد يعاقب المكره دي بقى التفصيلات في الفقه على حسب الايه يعني القصة سبع من مين يعني دي هينبني عليها خلي بالكما سألت الصورة مثلا الحاجات دي لو افترضنا اللي الشرطي تصور الإكراه أو فعلاً كان تعامل الدولة مثلاً يبهدله ويعذبه مثلاً مثلاً يعني في المعنى؟ في القتل لا معظمة فمثلاً في بقى كتير من الفقهاء قالوا ايه؟ قالوا الاثنين يقتلهم في مثل الحالة دي في مثل الحالة بتاعدي ليه عشان الإكراه هنا مش إكراه خطير مش يعني وفي نفس الوقت الإكره نفسه مش خطير وفي نفس الوقت الحاجة اللي هيعملها خطيرة اللي هو يقتل المسلم مفهول معنا طب افرد بقى مش خطير يعني هو العذاب يعني هيحصل له ايه يعني؟ ماشي بقى ودي في حالات فعلا في الجيش يعني حصل فيه في واحد طلب منه اللي هو هيقتل ما خطالش راح اتقتل ودي كانت سبب اللي بعض بتوع الجيش فعلا بقى مش عارفين يعملوا ايه فدي مسألة بقى فيها خلاف فقه بين فقهاء السلام في خلاف فقهي في المسألة يعني هل نقطص؟ هل نقتص نقتص من الزابط الأمر ولا من العسكري اللي فعل ولا من الكنين فدي بقى نرجع لتفصيلتها في فقه من الجنايات والإيه والحدود إن شاء الله بس المسألة مبنية على مسألة إيه التكليف هنا اللي هي المسألة الإقراح اللي هي موجودة في الأصول هنا فهمم؟ المسألة اللي هي تعلم بالحق <تصفيق> التكليف؟ ما هو كده كده قاسم هو العسكري اللي قتل ده من ناحية الاسم هو قاسم ما عندناش خلاف في كده بالظابط قاسم يعني من ناحية الحكم التكليفي هو 100% قاسم لأ ما ينفعش الإقراه على القتل ما نهوش حل إلا في حالات ضيقة جدا مش موجود منها الحالات دي أبداً في أي حال من الأحوال فمن ناحية التكليفي هو كده كده قاسم 100% ما عم فيش كلام في الحتة دي حم نجدينش في دي نتكلم بقى في الخطاب الوضعي يعني هالقصاص هي هيبقى على مين ده اللي هيبقى فيها أخلاق مفهوم معناه تفضل. ما ليش أي حالة ضياع يمكن يمكن هو يكتب ولا بد. هم وتوالتابلك هذا إيه لا لا لا. هو هالعائلة. أنا ما يكلموا فيه يعني قالوا مثلا مسألة مثلا اللي والياكل مثلا مخترع مثلا أو واحد اللي نفترض يعني. الجيش الاسلامي محتاجه احتياج رهيب فما وعشان الامه مش عشان نفسه واكره على اللي هو يقتل واحد مسلم عادي وهو عنده ظن غالب اللي هو لو قتل هيسيبه عنده ظن غالب ماشي يعني ممكن ما يكونوش عارفين اللي هو مثلا عالم ولا بتاعه انا مش عارف ايه فاللي يقتله هنسيبك فهو هو الراجل اللي قال له هقتله هنسيبك ده من الناس اللي بيقفوا بالعود مثلا ماشي؟ ففي الحالة دي يقتل يقتل لمصلحة الأمة مش لمصلحته عشان قيمته للأمة أعلى من قيمة المسلم العادي. وهنا الشرع يرخص لها ما بلك حالات نادرة ممكن ما تحصلش في العالم كله إلا مرة ولا مرتين على تاريخ الأمة الإسلامية كلها يعني لو حصلت ماشي؟ طيب من فلاية تدل على العدم وأخذت من أكري على النطق بكلمة الكفر وإذا عذر في النطق بكلمة الكفر ما بأولى عذره فيما عدا ذلك من حقوق اللاجل على أما حقوق الآدمين فلا تسقط بالإكرام لأن إجابها من باب الربط بين الأسلام ومسبباتها وسأتي بيان للمسألة في موانع التهليف طبعا هي مش هتسقط بس إيه لو هي إتلاف أو حاجات زي كده هيعلمون برضو دي باب في الجنايات والحدود مسألة المتسبب والمباسر مسألة كبيرة يعني بجنات الحدود فيها تفصيلات كثيرة دي خدنا فكرة عنها وانتوا ان شاء الله ما تاخدوها هتعرفوها بالتفصيل طيب خمس حاجة العلم بالتكليف فمن لم يعلم بالتكليفي لا يعد مكلفا قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الحكمة من بعثة الرسل تعليم الناس حكم الله تعالى مفهوم الغاية في هذه الآية ذل على أنه بعد بعثة الرسل يمكن أخذة المكلفين على تقصيرهم وتفريقهم طبعا المسألة دي مسألة شبه متفق يعني هو شبه يعني متفق عليها من أهل السنة والجماعة ومتفق عليها من أهل الصحابة ولا بيفهم في أدلة كثيرة جدا عليها مسألة إيه العذر بالجهل الإشكالية بعض الإخوة مش فاهم خالص في إيه دقاء اللي محدش مختلف اللي الجاهل يعظل بالجهل ولكن الاختلاف من ادعى الجهل هل يقبل منه دعواه وأملاه فيش خلاف بين أهل السنة الجماعة ولا أي حد خالص بيفهم يمكن ما فيش خلاف حتى بين المبتدع يعني حتى حدش مبتدع اللي الذي يعذر بالجهل يعذر بالجهل هو أنت انت هتكفر فلان اصل التكفير مبني على ايه انا بالله طب هو بيعمل ده تقربا لله مش بيكفر هو بيعمل ده تقربا لله هو بيعبد ربنا كده وفاكر دي عبادة ربنا فاهمين قصدي هو بيعمل كده عشان ربنا فلو هو فعلا جاهل الأدل القطعية والصريحة والكثيرة تدل على أنه إيه؟ لا اللي هو يعذر بالجهل يعني ماشي لا يكفر يعني بالجاهل ولكن الكلام في إيه اللي الإخوة ملخبطين فيه وكلام العلماء اللي هما الإخوة فهمينه غلط اللي ما ندع الجاهل يعني جاء واحد قال أنا جاهل أقبل دعوة بالجهل ولا ما أقبلش دعوة بالجهل فما بيجي بعضا ما يقول لا يعذر بالجهل مثلا في مسائل الاعتقاد في البلاد الإسلامية التي انتشر فيها علم الاعتقاد هو ليه بيقول كده عشان عنده اللي هو لا يعذر بمعنى لا يقبل دعوة أنه جاهل فيها لما يقول كل العلماء يقولوا لا يعذر أحد بجهل المعلوم من الدين بالضرورة ليه ليه لا يعذر لأنه معلوم من الدين بالضرورة فلا يقبل منه دعواء في أنه يجهله هو ده كلام العلماء محدش اختلف خالص في مسألة اللي هو الجاهل يعذر لا يعذرش دي خلاف هو كله يعذر ولكن هل نقبل دعواء بالجهل ولا لا صبعا الإخوة اللي عيني مش درسين عمالين بقى يجيبوا كلام العلماء ويقولوا تعويلاته وبتاعه وفي الأخير هو كلام العلماء كله في مسألة هل يقبل دعوة بالجهل ولا لا؟ يفهم معنى ولكن نفرد أنا متأكد ما في المال اللي هو جاهل هكفره ازاي أنا متأكد ما في المال اللي هو جاهل يفهم معنى ولا لا؟ فدي نقطة مهمة جدا في مسألة التكفير او في العذر بالجهل فاضلا الثاني <تصفيق> اللي رأتوصل بيه إلا لا الدعوات لا أيوة ما هي مثلا معلومة الدين بالضرورة ماشي انت الصلاة واجبة في مصر الصلاة واجبة قاعد أحد يقول لك أنا جاهل اللي الصلاة واجبة فلا أقبل دعوة فماظذي فهي دي ك... هي دي بقى كلام العلماء العلماء اللي معظوروش بجانة في بعض المسائل قالوا إيه قالوا العلم منتشر فما يجيش واحد يضحق علينا ويقول أصلا أنا جاهل جاهل إيه فهم أصدق؟ فهم أصدق؟ فلوق... لوجود القرائن اللي هو مش جاهل فلا يقبل عذر بالجاهل المعنى لا يقبل دعوة بأنه جاهل ده معنى أصدر على نهاية بس طبعا ما كانوا بيكلموا ناس فاهمين فما يجي بعد كده ناس أروا الكلام اللي هم مش فاهمين بقى فأجم ايه فهموا الكلام باللغبطة دي يعني هو بيأخذ القرائن أقوى من دعوة اه أقوى من دعوة فليأخذ بالقرائن ولا يؤخذ بدعوة افهم المعنى فبيقول ايه التكاليف الشرعية منها ما لا يعذر أحد بجهله بعد الدخول في الإسلام أهي لا يعذر أحد إيه بجهل أصد وإيه لا يعضر أحد بجهله لا يقبل دعوة بالجهله لكونها مما علم من الدين بالضرورة مثل وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج وتحريم الزنا والكذب والظلم ونحو ذلك يعش أن دي حاجات معلوم من الدين بالضرورة اللي هي إيه؟ فلا يقبل دعوة بأنه جاهل فيها طبع معلش الحالات دي بانه طبعا على ذنب على على غالب تتظنه اه معنى يعني القرآن دي هتخليني محتمل بنسبة كبيرة لأنه هو من كرمه الصحر اه فهذه الاحكام طبعا اللي بيفتب ذلك هو معنى ماء يعني بفضل يبتختلف من, من زمان لزمان ومكان اه بتختلف من زمان لزمان مكان لمكان ولو ولو افترضنا اللي في زمان في زمان الاصل فيه اللي دا معلوم من الدين بالضرورة في زمان ومكان يعني الأصل في اللي معلومة دين مدره وبعدين جي واحد أثبت لنا اللي هو فعلا كان جاهل يعني هو ما في استثناءات لو أثبت لنا فعلا اللي هو كان جاهل يعتر بجاهل عشان هو أثبت لنا بس الأصل إحنا نقبل اللي لما يجيب إثبات أقوى من الايه من الادله اللي معانا اللي هو المفروض ده معلومة ليه من الضروره فيجي يقول اصل انا كنت في بلاد الاسكيمو وبعدين لسه جاي وما جيت اغمى عليا فمش عارف حصل ايه وبتاع ويجيب قرار على كده نقول له ماشي انت كنتش عارف مثلا يعني دي برضه بتعمل لخبطه اصلا اثبات المعلوم من الدين الضروره في الزمن ده هو معلومه ولا لا <تصفيق> ماشي ما هتي بقى ترجع لمين؟ ترجع للعلماء اللي عندهم فقه بالواقع، بالواقع بواقع الناس بحال الناس. ثل علماء شرعيين يعني اللي عندهم فقه بحال الناس والواقع الناس هم اللي إيه ليهم اللي إيه الفتوى والكلام في مسألة إيه هو المعلوم من الدين بالضرورة في هذا الزمان والمكان وإيه اللي مش معلوم من الدين بالضرورة في هذا الزمان والإيه والمكان؟ ودي بتختلف باختلاف الانت برضو بعض الاخوة يقرأ مثلا اللي كلام لشيخ الإسلام كلام مثلا إمام النووي أو كلام لإمام الشافعي اللي ده يكفر من فعلة كده لأنه معنومة الدين بالضرورة مثلا يعني في زمنه طبعا في زمنه الحجاب مثلا معنومة دين بالضرورة در... قد يكون الحجاب دلوقتي قد يكون ملتبس على بعض الناس طبعا مصيبة سودة بس ايه هنكفروا ولا لا ايه شريعاً. ايه ايه أو يعني يعني اصور يعني يعني في ناس الاخر لو هو فعلا وصل لمرحلة اللي هو يعني الجهل المطبق يعني طبعا لا يخلو من الاسم وكذا وكذا وكذا ولكن ما نقدرش نكفركم فاهمين على اخره الاسم طبعا عشان العلم بس لا اصلي هي في مساله اللي انت مش قادر تكفره في مسألة اللي هو كده ضايع يعني فاهم دي حاجة ودي حاجه طب ما ده ملت القوانين على انه يعني هو واطل الشريعة وفي قوانين بتقول ان هو يعني كافر ايضا بالشريعة كالسخية مثلا لا ما هي دي خلاص دي بيبقى كفر بقى فاهم قصدي أنا ببص على القرية. اه في الاخر بتبص على قريلة لكن ما تقدرش تحكم حكم عام على الناس انت بتمسك واحد واحد وتشوفه. في في الحاجات اللي هي ملتبسة على الناس اللي الدنيا فيها لغبط لما لو افترضنا المسألة مش ملتبسة خلاص هو خلي بالكو مسألة الشريعة مش ملتبسة على الناس يعني انا برضو مش عايزي هو لو هو هيقول انا مش عايز يعني مش عايز الشريعة ومش مقتنع بالشريعة ده كفر بس ما بيقولوش كده الشعب ما بيقولش كده الشعب بيقول الشريعة فهموه كنتم يعني هو هو مش عايز مثلا يتكتب في الدستور ليه تطبيق الشريعة عشان في الاخر السنية هتطبق الشريعة بمزاجها وهتبهدر الدنيا وهتعمل مصيب فله هو بيفكر ده ده مش كافر هو مش قصده مش عايز الشريعة بمعنى الشريعة وده حصل مع خطاب ناس كتير يعني ناس كتير من في الفترة يعني حتى في في كتير من العوام مثلا اختاروا الاخوان مش راودين يختاروا السلفية ليه عصي السلفية هتطبع الشريعة بايه بالجمود بقى ومش عارف عارفية اما الاخوان فاهمين الشريعة صح فهو هنا مش منكر للشريعة ده منكر لفاهمك انت في الشريعة فده مش هتكفر هتكفروا ايه ماشي ففهم قصدي نا بس سؤال الاخ بس هو موضوع انه هو بيستهزف وكذا ده مش شرط هو ده هو ايه ازاي دي جايه ما, ما هو هي بقى بتجي هنا بقى بيستهزئ بايه بالظبط بيستهزئ بفهمك ما ده اللي بنتكلم فيه للشريعة فده ممكن يكون جاهل يعني ده يعني اه لكن هو بي مش, مش بيقولوا كذا وكذا ما هو في الاخر احنا تكفير معين مش هندخل فيه ماشي عشان كله في الاخر مبني على الحاجات بس الاصل الاصل اللي هو واحد مش مقتنع بالشريعة اللي هي بتاعت ربنا اصلا هو بيقى كده مش الشرعة فاهموكوا ولا الشرعة بتاعت ربنا أنا مش مقتنع بيه فافهم صدي؟ اه دي أنا مش شايفها في الواقع بتاع المسلمين إلا في العلمانيين والعلمانيين دول اوه بالسلامة يعني في معظمهم بسط Lions غير ما نتكلم على حد بعينه فمزي؟ ولكن لو واحد جيهي أنا مش مقتنع بالشريعة اللي هي بتاعت ربنا فهم صدي؟ ده مش موجود في 90 في المائة من الشعب إن لم 95 في المائة من الشعب هو الكلام كله في إيه؟ في الشريعة اللي بفهم السنية اللي الشريعة ما بتقولش ن... ن... نقطع ياد السارق في الظروف بتاعتنا دي احنا بتقول آه الكلام ده لما يبقى في ظروف النبي أما في ظروفنا دي الشريعة ما بتقولش كده هم متصورين كده انتها مازي؟ فلتصورهم ده هم كده مش ممكنين للشريعة اللي هي بتاعت ربنا هم ممكنين لفهمين احنا للشريعة فهم غلط اه ولكن ايه ولكن مش مقالهم مقال العلمانيين اللي اصلا مش عايزين الشريعة كشريعة عايزين دل ربنا اصلا فون معنى هكذا وفي <تصفيق> ناس بتظلم ان الدين ما يوش داعوا يعني في فيه كذا حتى هو يظن كده مصلي بيحب ربنا ويحب بتاني كل حاجة سيدنا دي حالة ودي حالة شباباً هي البيئات الشبهة منتشرة البيئات المتشفة شبهة اللي يقول لك النصوص قطاعية السجود وظنية الدلالة فهل فعلا النصوص ظنية الدلالة دي هل ليه نصوص يعني يختلف فيها فقهار وإن هي تطهر الفقهاء ولا, ولا هي من, من أصل التشويع يعني شخي عبدالي ألف طيب إحنا مشاهدين طبعاً خلاص خلينا في الموضوع طيب خلينا في الموضوع طيب ماشي <تصفيق> ماشي المسألة اللي جبناها العلم دي احنا بنينا الجسم على مش على العلم على عدم العلم بس ليه اهو اللي هو المعلوم الديني بالضروره قلت ده هيقسم فمساله حضرتك قلت على العلم قلت لي لا مش خلاني بس لا اصل المعلوم لان انا بتكلم في حاله واحدة كانت مساله ايه كانت مسألة الشريعة لا ما بتكلمش عموما كنت بتكلم على حاجة انت كنت لي عليه اللي بيقول الشريعه كان ايه بالظبط كانت في حاجة انا فاكر انت فلا الحاجة دية مبنية على التكفير يعني هو اللي يفعلها قاثم دي معروفة واحد بيستهزأ واحد بيعمل فهمه ولكن هل يكفر هل المضادة يصل للكفر عنده ولا لا دي حالة مش كله فهمه مش بدي في قعدة راز التفضل مش بدي في قعدة العزر بالجهل او فهم فهم طيب هذه الأحكام من الدعاة الجهلة بفضل. إقامة مطلوبة إن الجاهل لا لا يقامة مطلوبة. الجاهل لا يقسم. لا يقسم اسم اللي اسم الشيء نفسه. اسم الشيء نفسه. لكن ممكن يقسم على تقسيرو في العلم. آه. الشيء اللي قاعدة مطلوبة. بقعة مطلوبة. يعني لا ليس فيها خلاف العلماء. أمم. هذه الأحكام من ادعى الجهلة بها من المسلمين إما أن يكون كاذبا في دعواه أو يكون مفرطا ومضيعا لدينه لأن العلم بها يقارن العلم بالإسلام يعني حتة دي اللي هي يكون مفرطا ومضيعا لدينه دي مش هيكفر بسببها دي هيكفر بسببها أما أما, أما كاذبا في دعواء هيكفر بسبب والصنف الثاني من الأحكام يمكن أن يجهلها المسلم لعدم اجتهارها أو الغموض أدلاتها أو لحاجتها إلى نظر من ماشي؟ دي اللي هي اللي انتو بتسميه يعني بعضهم بيسميها ظنية الدلالة فدي عمش هنكفر بيها ولكن مش معناها اللي احنا ما نتحكمش إليها دي حاجة ودي حال مثل حرمة بيع العينة وبعد أنواع البيوع التي قد يجهلها الإنسان العادي وبعض أحكام الطهارة كالمسح على الخفين وبعض أحكام الصلاة قصلاة المسبوق وصلاة من لا يجد ما يستروه وبعض أحكام الزكاة كزكات الحلي وأنصبة الزكاة وبعض أحكام الصوم كاستعمال الإبر المغذية ونحوها فهذا النوع من الأحكام يعذر الجاهل بدعوى الجهل به فلا الحق اسم بما فعله أو تركه مما يخالف حكم الله ولكن يجب عليه استدراك ما فاته إذا علم بحكم الله جل وعلا هذه في فرق من خطاب التكليف وخطاب الايه؟ في الوضع من ناحية برائة الزمة هو برضو إيه يجب عليه استدراك ما فاته إذا علم بحكم الله جل وعلا وده في خلاف دون العماء ومن العماء من رأى أنه لا يطالب باستدراك ما فاته ولا يأخذ إلا بحقوق الآدميين فإنها لا تسقط بجهله لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير يعني الخلاف في, في حقوق الله تعالى أما حقوق الأدمين هو كده كده يطالب بسبراك ما فاته فيها يعني هو مثلا يجهل الضمان مثلا هو المفروض يضمن المتلف ده فأتلف من غير قصد مثلا يجب عليه الضمان من نجدع عشان تحقوق أدمين أما في الحاجات اللي هي تعلق بإيه بحق الله جل وعلا في خنا ما هل يجب عليه ان يقضيها ويجب عندما يعلم ولا لا يجب والراجح اللي هو يجب خطاب الوضع خطاب الوضع خطاب الوضع لا خطاب ال... اه ما هو ما خطاب الوضع اصلا اه اه, آه. ماشي طيب بيولو القول الأول هو الصحيح إن شاء الله وهذا المختار عند الشيخ وسيمة ولكن قد يعذر بصوا بقى دي المسألة انت كنت سألتون فيها بس دي بقى في إيه ولكن قد يعذر في استدراك ما فاته بجهله إذا كانت مطالبته بذلك توقعه في حرج ومشق عشان القاعدة اللي هي المشقة تجلب التيسين كمن صلى أكثر عمره ويمسح على خف لا يستر محل الفرد مثلا ماشي أو يمسح على خلف لم يلبسه على طهار ونحو ذلك حتى لو كان حتى لو كان إيه؟ حتى لو كان ما فيش خلاف ماشي؟ فدي هيبقى فيها ثلاث أقوال الجمهور بيقول اللي هو يعيد وبعض العامة بقى استساهل في مثل إيه؟ في مثل هذا لو كان صلوات كتيرة يعني يعني معظم عمره مثلا أو صلاوات كثيرة فهيتساهل. وذي اللي ابن رجب حمل يعني خد منها برضو اللي هو لو بقى له فترة ما صلاش يجوز للهوى. أنت في الصلاة حلال عبد؟ هو هنا كمثال يعني. اه في كل العبادات. لو هيقع في المشقة الشديدة بعض العلماء تسأل معاه في المسألة عشان هو كان جاهم. ما يقضي أنا ما أقضي اه فهم أوزي؟ القول الثالث اللي يقضي هو عادي ما يقضيش مم. وده احتمال يكون قول الشيخ الإسلام يعني. الشيخ اسامة بيختار الرأي الأول اللي هو يقضي إلا لو في حالة واحد ليس الأصلح له اللي هو يقضي ففي الحالة دايد من باب يعني اللي هو لا يحصل له عند في الدين أو لا يحدث له يعني كره للدين أو كده فبنقول له يعني إيه المشا... يعني باب المشاق يعني فبنتسهل معفدي لكن الشيخ سامي من ناحية العمل للأهل العزيم أو اللي يقدروا يقضوا يقدوا. مش الشيخ الإسلام هو يجمع هذه الثالث. الثالث يعني يقديش. طيب الساعة كم كتير ولا. نحن بدين بدين كام سبعة لا لا ماشي طيب طيب ماشي طيب قبل بس ما نخلص طيب الشروط المقيدة وأما الشروط التي تختلف باختلاف المكلف به فمنها الحرية فهي شرط للتكليف بالجهاد والجمعة وليست شرطا للتكليف بالصلاة والصوم فالجهاد والجمعة لازم يبقى حر عشان يبقى يجب عليه الجهاد والجمعة أما الصلاة والصوم لا حتى لو عبد يجب عليه أن يصلي واسور ومنها الذكورية وهي شرط للتكليف بالجمعة ومنها الإقامة شرط للجمعة الإقامة يعني مش مسافر يعني ماشي؟ ونحو ذلك لا الأصل برضو الذكورية شرط للتكليف برضو بالجهد بس في في الفرض العين اللي هو اللي إذا, إذا العدو يعني جاء البلد أو قد يجب على النساء إذا العدو يعني أما أما لو لو فرض عين من ناحية طلب يعني فدلا يعني الإمام يعني ما يطلبش من النساء اللي هم ما يوجبش على النساء اللي هم يروحوا الجهد يعني يروحوا العذوى أيوة ما هي بتجيب في الدمية ما أنت؟ ماشي فما زال خلاص إحنا نتكلم في ال في في الماء على في العار فماضي احنا نتكلم في العارض هو العارض زال في خلاص ف... اه فمن ناحية التكليف هي واجبة هي هي لم تجي يعني اتشال عنه الوجوب اثناء الايه العارض زال العارض وجل اما هو بقى ناسي وهو نايم من ناحية الخطاب الوضعي هو ماشي بقى ده كلام لفظي بقى مش مشكلة المهم في الاخر هو ما يجيبش عليه المسألة يعني وقتها طيب. هم. ثقامة اللي هي عكس المسافر يعني. انتهى خليهم. طيب قومي كلاموا في بعض المسائل كده بسرعة نخلصها عشان أني خلصنا الباب. قالوا المعتوه مثلا هو مختلط الكلام بسبب ما يعرض العقل من خلل. هل مكلف ولا غير مكلف؟ ماشي؟ فبعضهم قال غير مكلف قياسا على المجنون والصبي غير المميز، فكما أن المجنون والصبي غير المميز غير مكلفين، فكذلك المعتوه ولا فرق. والجامع يعني قاسوا علي ده والجامع ما بينهم في القياس يعني ضعف العقل عن إدراك حقائق الأمور وعن فهم خطابات الشارع على ما هي عليه. فجمع العلماء تكلموا في مسألة دلوقتي المجنون احنا عارفين اللي هو ايه مش مكلف وبعد كده عندنا في ناس ايه اللي هو مش مجنون قوي بس يعني ايه كده يعني فهنا موزي وبعد المعتوه وبعد كده سفيه وبعد كده عائل العائل مكلف طيب الحاجات اللي في النص دي فجمع العلماء قالوا الراجحة في خلاف بس الراجح يا في مسألة المعتوه أو المعتوه اللي هو قريب من الصبي المميز يعني انت بتقول ده اكيد مش بق يعني اكيد تصرفاته مش تصرفات حد بالغ بل هو تصرفات الصبي المميز ايه الصبي ايه قصدي غير المميز غير المميز اه الصبي المميز لا ما بي عشان هو الاصلي هو بالغ يعني ماشي لو تصرفاته تصرفات الصبي غير المميز ماشي فدوت الراجح فيه اللي هو ايه اللي هو يقاس على المجنون الصبي المميز فهو ليس ممكن طيب لو تصرفاته تصرفات الصبي المميز دي بقى فيها خلاف قوي. بعضهم قال الاصل فيه اللي هو بالغ والبالغ الخطب وهو مميز بعضهم قال اه هو تمييزه ما وصلش المرحلة اللي مخاطب بايه العقل فالاصل في ده اللي هو مخاطب واللي هو مكلف إلا لو بايه اللي هو فاضل له تكه يبقى مميز ده يعني فاضل له تكه يبقى المميز اللي يعني ايه فده اللي ممكن يتقال فيه ايه غير مخاطب فاهمين لكن الاصل فيه اللي هو مخاطب إلا يعني لو خلاص اقترب من الصبيغ المميز اقول معنى آه في خلافة السكران بقى غير السكران غير مكلف ولا مكلف خلاف برضو من علامات ماشي فبعضهم قال غير مكلف لأنه ايه العقل مش فيه مش احنا قالنا العقل شرط ماشي وبعضهم قال هو مكلف من باب اللي هو يعني هيقسم اثنين يعني من باب اللي هو لما وقع في السكر وقع فيه هو ايه هو مكلف فهو اللي وقع نفسه في السكر فهو الذي تسبب لنفسه في السكر فكل التصرفات اللي هيعملها حرام وهو سكران هيثم عليه فلو حصل له سكر وبعد كده عمل كذا من الحرام قتل هيثم اسم القتل ماشي ده خلاف بين برضه الايه العلماء <تصفيق> إيه <تصفيق> نعم إيه مش أنا مش فاكر رأي الشيخ إيه يعني، بس أظن اللي هو من ناحية القضاء دي حاجة ثانية إحنا بنتكلم من ناحية الإثم إيه هو من ناحية الحكم الوضعي اللي ليه تعلق بالمخلوقين فهو إيه مكل يعني هيخاطب به ماشي طب الحكم الوضعي اللي يتعلق بالله مش مش بحق المخلوقين لا بحق المخلوقين هو مخاطب بيه يعني مثلا قتل واحد ماشي فهو مخاطب بيه او اكلف او عمل او كذا طب لو في حق لو في حق الله يعني سكره ما صلاش لازم يقضي بس عايزين نسلح حق الله هو ده مساله ان مثلا رايح يعمل عمل وعرف ان صلاح تشوته. اه مش لو هو دخل هو لا العملية دي حاجة تانية. قصدي ده ده اولى. هو اصلا. لا العملية حاجة تانية. ايه? ده اولى انه هو يأسم. طيما العملية مش يأسم. ما العملية يأسم? هو يعني هو باسم ضايا للفريضة يعني. لا. يعني يعني. هو يعني, يعني, يعني هو عارف. هو يبدأ قبليها. مم. لا ما نتقلمش في كده. احنا نتكلم واحد. السكر. وبعد كده بسبب السكر السكر بتاعه قعد يومين مثلا او قعد مثلا اربع خمس ساعات ما بسكران فبالتالي مش هيصلي ومش هيعمل ومش كذا في الماضي وهيسب الدين راح زنة عمل هياخد زن بالزنة هو بيزني ولا سكران ولا ده الخلاف خلاف قوي من خلاف معتبر يعني ما اظنش اللي هو ليه جمهور يعني اظن الخلاف قوي طب مسألة الكفار هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة ولا لا طبعا بأصول الشريعة مكلفون طبعا انت عارفين الكلام ده مش هطال عليكم فيه اي اي بعض علماء قالوا لهم مكلفون بايه بفروع الشريعة واستدلوا بأدلة منها ما سلككم في سقر قالوا انكم يصلينا لنقل نطعم المسكين وقالوا نقض مع الخلاطين وقالوا بكذبوا يوم الدين حتى تاني هقين فربنا ذكر اللي هم عزيبوا بسبب حاجات الحاجات دي مش كلها من أصول الشريعة ماشي وأدلها أخر والإمام أبو حنيفة رأيه اللي هو مش مكلف بفرع الإسلام طيب من ناحية التطبيق العملي من ناحية يعني هينبني عليه إيه هينبني عليه اللي هو هيأسم على الكفر بس ولا يأسم على الكفر وإيه وترك الإيه طيب من ناحي الداء التطبيق العملي في مسائل ينبنى عليها فقه الحنفية في المسائل زي مسألة بيع الخمر مسألة للكافر إذا كان لن يجهر به من مسلم لكافر فعل رأي أبو حنيفة بيجيز اللي أنت تبيع الخمر أو ألات الله والمعازف مثلا أو لو عندك تلفزيون عايز السدي الكافر أو الحاجات دي بسبب بشهولة جدا ليه لك ده غير مخاطب بفرواية الشريعة ماشي أما على قول الجمهور فالمسألة لا يعني فيها تفصيل والاصل لا الا بقرائم بقى او استثناءات او شروط او حاجات ما تتسبش كده فالخمر لا بس لو غير الخمرة يعني بيبقى لها بقى اي ضواب التالي والاصل لا ما ينفعش ماشي طيب كده احنا خلصنا الحتة دي سبحان الله وحمدك هلش طولت عليكم بقى سعونا تفضل اه <تصفيق> <تصفيق> اللي هو في في السكران ما مش عارفين هل في حالة اصلا ما هو ايصال يقضي الصلاة ايه. لازم عليه برضه فشكل الحكم الواضعي غالبا بس عايزين يتأكد. يبقى عليه. فماضي. طيب ايه لنحو? اه. فضل يا حبيب.